شو اللي جانا وش صار انكشفت الاسرار بالعشره نسي صج الزمن دوار اسكت ما تكلم ومن من داخلي التم اسكت وما تكلم ومن داخلي يتالم راح الزمن اللي يبيني سلب من قلب الراحه راح الزمن اللي يبيني ما عاد بقلبي لي